بوك تو دو دشم دو اثنان وعشرون اثنان وعشرون تراتي سبوك البس محادثة قصيرة رقم ثلاثة هل تدخن؟ هل تدخن؟ أنكشوت تايب روكاو سابقا نعم لكن الان لا أدخن قطعا لكن الان لا ادخن قطعا اريومس نترغديسيا روكيسو يُزعجك إن أنا دخنت؟ أي يزعجك إن أنا دخنت؟ ن، ليس أي ن. لا على الإطلاق. لا على الإطلاق. <تصفيق> هذا لا يزعجني. هذا لا يزعجني. هل تشرب شيئاً؟ هل تشرب حضرتك شيئاً؟ قال كونياكو واحد كونياك واحد كونياك ناجر والاوس لا، الأفضل بيرة لا، الأفضل بيرة أردو كلاوية؟ اتسافر حضرتك كثيرا؟ اتسافر حضرتك كثيرا؟ طيب daugiausiai keliaoju verslo reikalais. نعم وغالبا ما تكون رحلة عمل. نعم وغالبا ما تكون رحلات عمل. بدبر مش چتوستوكاويمه. ولكننا نمضي الآن اجازه هنا. ولكننا نمضي الآن اجازه هنا ما هذا الحر ما هذا الحر طيب شين دين تيكراي نعم اليوم حار جدا فعلا نعم اليوم حار جدا فعلا انا من البلكونه لاذهب إلى الشرفة لاذهب إلى الشرفة ت لس غ ستكون هنا حفلة غ ستتكون هنا حفلة هل يطيب أاسة هل تتون أيضا هل تأتون أيضا تايب ما يبت آسم.